وَيَوْمَ تَشَقَّقُ السَّمَاءُ بِالْغَمَامِ وَنُزِلَ الْمَلَائِكَةُ تَزِيلَ الْمُلْكُ يَوْمَ إِذِ الْحَقُّ لِغَرَحْمَانِ وَكَانَ يَوْمًا عَلَى الْكَاتِرِينَ عَتِيرًا وَيَوْمَ يَعْبُدُ الظَّالِمُ عَلَى يَدِهِ يَقُولُ يَا ليتني يقول يا ليتني اتخذت مع الوسول تبيلا يا ويلتا ليتني لم أتخذ فلانا خليلا لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني وكان الشيطان للإنتان خذولا وقال الوسول يا ربي إنا قوم اتخذوا هذا القران مهجورا وقال الرسول يا ربي ان قوم اتخذوا هذا القران مهجورا وكذلك جعلنا لكل نبي عجوا من المجرمين وكفى بربك هاديا ونصيرا وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة كذلك لنثبت به فؤادك ورتل الله توتيلا